الجهل له معنيان، أحدهما عدم العلم بالشيء، والثاني السفه والتطاول، ومنه قول الشاعر الجاهلي: ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين؟ يعني لا يسبق علينا أحد والتطاول علينا فنكون أشد منه، لكن هذا شعر جاهلي. اما الادب الاسلامي فان الله تعالى يقول ولا تستوي الحسنه ولا السيئه ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميد سبحان الله انسان بينك وبينه عداوه اساء اليك ادفع بالتي هي احسن فاذا دفعت بالتي هي احسن ففورا ياتيك الثواب والجزع فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميد أي قريب صديق في غاية ما يكون صداقه القرب الذي يقوله من هو الله عز وجل مقلب القلوب ما من قلب من قلوب بني آدم إلا بين أصبعين من أصابع الرحمن عز وجل يصبفه كيف يشاء فهذا اللي كان عدوا لك دافعته بالتي أحسن فإنه ينقلب تدل العداوة الصداق فذا قد كأنه ولي حميد فالحاصل أن هذه الآية الكريمة خذ العفو وأمر بالعرف وآرض عن الجاهلين لما تليت على أمين المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقف ولم يبطش بالرجل ولم يأخذه على جهل فينبغي لنا ايها الاخوه أنه إذا حصلت لنا مثل هذه الأمور الغضب والغيظ أن نتذكر كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أجل أن نسير على هدينا حتى لا نضل فإن من تمسك في هدى الله فإن الله يقول فمن اتبع هدىه فلا يضل ولا يشد والله مرحب نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ستكون بعدي اثره وأمور تنكرونها قالوا يا رسول الله فما تأمرنا قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم متفق عليه والأثرة الانفراد بالشيء عمن له فيه حق وعن أبي يحيى أسيد بن حبيل رضي الله عنه أن رجلا من العنصار قال يا رسول الله ألا, تستعمل ألا تستعملني كما استعملته لعناء فقال إنكم ستلقون ذا ذي فاصبروا حتى تلقوني على الحوض مستفق عليه هذان الله حديث عبد الله من مسئول رضي الله عنه وحديثه سيد من حضير ذكرهما المؤلف في باب الصبر لانهما يدلان على ذلك أما حديث عبد الله بن مسعود فأخبر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم ستلقون بعدي اثره الأثره يعني الاستئثار بالشيء عن من له فيه حق يريد بذلك صلى الله عليه وسلم أنه سيستوني على المسلمين ولاه يستأثرون بأموال المسلمين يصرفونها كما شاء ويمنعون المسلمين حقهم فيها وهذه أثر وظلم من الولاة أن يستأثروا بالأموال التي للمسلمين فيها الحق ويستاثروا بها لأنفسهم عن المسلمين ولكن قالوا ما تأمرنا قال تؤدون الحق الذي عليكم يعني لا يمنعكم استئثارهم في المال عليكم أن, تمنع أن تمنعوا ما يجب عليكم نحوهم من السم والطاعة وعدم الاثاره وعدم التشويش عليهم لا اسمعوا وعطيعوا ولا تنازعهم الامر الذي اعطاهم الله واسالوا الذي لكم يعني اسالوا الحق الذي لكم اسالوا الله الذي لكم يعني اسالوا الله الحق الذي لكم اي اسالوا الله ان يهديهم حتى يؤدوكم الحق الذي عليهم لكم وهذا من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم فانه عليه الصلاه والسلام علم أن النفوس شحيحة وأنها لن تصدق على من يستأثر عليهم بحقوقهم ولكنه عليه الصلاة والسلام أرشد إلى أمر قد يكون فيه الخير وذلك بأن نؤدي ما علينا نحوهم من السمع والطاعة وعدم من منازعه الأمر وغير ذلك ونسأل الله الذي لنا وذلك إذا قلنا اللهم إهدهم حتى يعطون حقنا. كان في هذا خير من جهتين. وفيه دليل على نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم. لأنه أخبر بأمر وقع. أخبر بأمر وقع. فإن الخلفاء والأمراء منذ عهد بعيد كانوا يستأثرون بالماء. فتجدهم يأكلون إسرافاً ويشربون إسرافاً وي... ويلبسون إسرافاً ويسكنون إسرافاً ويركبون إسرافاً و... وقد استأثروا بمال الناس لمصالح أنفسهم الخاصة. ولكن هذا لا يعني أن ننزع يدا من طاعة أو أن ننافذهم. بل نسأل الله الذي لنا ونقوم, ونقوم بالحق الذي علينا وفيه أيضا استعمال الحكمة في الأمور التي قد تقتضي الإثارة فإنه لا شك أن استئثار الولاة بالمال دون الرعية يوجب أن تثور الرعية وتطالب بحقها ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر الصبر على هذا وأن نقوم بما يجب علينا ونسأل الله الذي لنا أما حديث أسيد حضير, حضير رضي الله عنه فهو كحديث مسؤول أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها ستكون أثر ولكنه قال اصبروا حتى تلقوني على الحوض يعني اصبروا لا تنابيوا أمرهم حتى تلقوني على الحوض يعني أنكم إذا صبرتم فإن من جزاء الله لكم على صبركم أن يسقيكم من حوض من حوض النبي صلى الله عليه وسلم الله يمن واجعلنا جميعا من من يرده وأشر منه هذا الحوض الذي يكون في يوم قيامة في مكان وزمان أحوج ما يكون الناس إليه لأنه في ذلك المكان وفي ذلك الزمان في يوم الآخرة يحصل على الناس من الحم والغم والكرب والعرب والحرب ما يجعلهم في أشد الضرورة إلى الماء فيردون حوض النبي صلى الله عليه وسلم حوض عظيم طوله شهر وعرضه شهر يصب عليه من زبان من الكوثر وهو نهر في الجنة ثقافه النبي صلى الله عليه وسلم ها يعني متعبان يصبان عليه ماءا اشد بياضا من أشد بياضا من اللبن واحلى من العسل واطيب من رائحه المسك وفيه اواني كنجوم السماء أن اتو كنجوم السماء في اللمعان والحسن والكثره من شرب منه شربة واحدة لم يضمأ بعدها أبدا اللهم اجعلنا ممن يشرب منه فأرشدهم النبي عليه الصلاة والسلام الى ان يصبروا ولو وجدوا الأثر فإن صبرهم على ظلم ولاة من أسباب الورود على الحوض والشرب منه إذا في هذين الحديثين حث على الصبر على أي شيء على استئثار ولاة الأمور لحقوق الرعية، ولكن يجب أن نعلم أن الناس كما يكونون يولى عليهم، كما يكونون يولى عليهم. إذا أسأوا ما بينهم وبين الله، فإن الله يسلط عليهم ولاتهم، كما قال تعالى وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كان يكسبون فإذا صلح الرعية يسر الله له له ملاك صالحين، وإذا كان بالعكس كان الأمر بالعكس، ويذكر أن رجلا من الخوارج جاء إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقال له يا علي ما بال الناس؟ انتقضوا عليك ولم ينتقضوا على أبي بكر وعمر، فقال له إن الرجال إن رجال أبي بكر وعمر كنت أنا وأمثال رجال أبي بكر وعمر أما أنا فكان رجالي أنت وامثالك يعني أنك أنت ما فيك خير فصار سببا في تسلط الناس وتفرقهم على ابي طالب وخروجهم عليه حتى قتلوه رضي الله عنه ويذكرنا أن أحد ملوك بن أمية سمع ما الناس فيه فجمع أشخاص الناس وجهائهم <تصفيق> وكلمهم وأظنه عبد الملك بن مروان، كلمهم وقال لهم ايها الناس أتريدون أن, تكون أن نكون لكم مثل ابي بكر وعمر؟ قالوا نعم قال إذا كنتم تريدون ذلك فكونوا لنا مثل رجال ابي بكر وعمر الله سبحانه وتعالى حكيم يولي على الناس من يكون بحسب اهمالهم ان اساءوا فانه يساء اليهم وان احسنوا احسن اليهم لكن مع ذلك لا شك ان صلاح الراعي هو الاصل وانه اذا صلح الراعي صلحت الرعيه لان الراعي له سلطه تستطيع ان يعدل من مال وان يؤدب من عال وجار وقال رحمه الله تعالى وعن ابي ابراهيم عبد الله بن ابي اوفى رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض ايامه التي لقي لقيت يلادو انتظر حتى مالت الشمس ثم قام فيهم فقال يا ايها الناس لا تتمنوا لقاء عدو واسالوا الله العافيه فإذا, فاذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا ان الجنه تحت ظلال السيوف ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الاحزاب أهزمهم ونصرنا عليهم واتفقنا عليه بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن عبد الله بن أبيعوف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض غزواته فانتظر حتى زالت الشمس مالة الشمس عن جزالة وذلك من أجل أن يقبل أن تقبل البرودة ويقصر الظل وينشط الناس فانتظر حتى إذا مالت الشمس قام فيهم خطيبا وكان صلى الله عليه وسلم يخطب الناس خطبا دائمة ثابتة فخطبه يوم الجمعة وخطبا عارضه إذا دعت الحاجة إليها قام فخطب عليه الصلاه والسلام وهذه كثيرة جدا فقال, فقال في تملة ما قال لا تتمنوا لقاء العدو يعني لا ينبغي للانسان أن يتمنى لقاء العدو ويقول اللهم ألقني عدو واسألوا الله العافية قل اللهم عافنا فاذا لقيتمهم وابتليتم بذلك فاصبروا هذا هو الشاهد من الحديث يعني اصبروا على مقاتلتهم واستعينوا بالله عز وجل وقاتلوا لتكون كلمه الله العليا واعلموا ان الجنه تحت ظلال السيوف يالله انتظر الجنه تحت ظلال السيوف التي يحملها المجاهد في سبيل الله لأن المجاهد في سبيل الله اذا قتل صار من اهل الجنه كما جاء في قوله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما اتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم ينحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يَحْزَنُونَ يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أَجْرَ المؤمنين والشهيد إِذَا قتل في سبيل الله فَإِنَّهُ لا يحس بالطعن أو بالضربة كأنها ليست بشيء ما يحس إلا أن روحه تخرج من الدنيا إلى نعيم دائم أبدا يلا فضل ولهذا قال عليه الصلاة والسلام واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف وكان من الصحابه رضي الله عنه أنس نضر قال إني لأجد ريح الجنة دون أحد فتح الله مشام حتى شم ريح الجنة حقيقة دون أحد ثم قاتل حتى قتل رضي الله عنه فوجد فيه بضع وثمانون ضربه ما بين سيد رمح وسهن وغير ذلك فقتل شهيدا رضي الله عنه ولهذا قال عليه الصلاة والسلام واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف ثم قال صلى الله عليه وسلم اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الاحزاب اهزمهم وانصرنا عليه وهذا دعاء ينبغي للمجاهد أن يدعو به إذا لقي العدو اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليه فتوسل النبي صلى الله عليه وسلم بالآيات الشرية والآيات الكونية توسل بإنزال الكتاب وهو القرآن الكريم أو يشمل كل كتاب ويكون المراد ويكون المراد به الجنس يعني منزل الكتب على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى غيره ومجري السحاب هذه آية كونية فالسحاب المسخر بين السماء والأرض لا يجريه إلا الله عز وجل لو اجتمعت الأمم بجميع آلاتها ومعداتها على أن تجري هذا السحاب أو أن تصرف وجهه ما استطاعت إلى ذلك سبيلا وإنما يجريه من إذا أراد شيئا قال له كن فيقوم وهازم الأحزاب فإن الله عز وجل وحده هو الذي يهزم الأحزاب ومن ذلك أن الله هزم الأحزاب في غزوة الأحزاب كانت تجمع أكثر من عشرة آلاف مقاتل حول المدينة ليقاتل الرسول عليه الصلاة والسلام ولكن الله تعالى هزمهم، هزمهم، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا أرسل الله عليهم ريحا وجنودا زلزلت بهم كفأت قدورهم اسقطت خيامهم وصار لا يستقر لهم قرار ريح شديدة باردة الشرقية حتى ما بقوا انصرف فرد الله الذين كفروا بغيرهم لم ينالوا خيرا وكف الله المؤمنين القتال فالله عز وجل هو هادم الحساب ليس قوة الإنسان هي التهزم القوة سبب قد تنفع وقد لا تنفع لكننا مأمورون بفعل السبب المباح لكن الحازم الحقيقة هو الله عز وجل أهزمهم وانصرنا عليهم ففي هذا الحديث عدة فوائد أولا أن لا يتمنى الإنسان لقاء العدو وهذا غير تمني الشهادة تمني الشهادة جائز وليس منهيا عنه بل قد يكون مأمورا به أما تمني لقاء العدو فلا تتمنى لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك لا تتمنوا لقاء وفي ومن فوائد أيضا أن يسأل الله الإنسان العافيه لأن العافية والسلامه لا يأجلها شيء فلا تتمنى الحروب ولا المقاتلة وسأل الله العافيه والنصر لدينه ولكن إذا لقيت العدو من فوائد الحديث أيضا أن الإنسان يجب عليه إذا لقي العدو أن يصدق قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيروا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي لأمير الجيش أو السرية أن يرفق بهم وأن لا القتال إلا في الوقت المناسب سواء كان مناسبا من الناحية اليومية او من الناحية الفصلية فمثلا في ايام الصيف لا ينبغي ان يتحرى القتال في لان فيه مشقة في ايام البرد الشديد لا يتحرى ذلك ايضا لان في ذلك مشقة لكن اذا امكن ان يكون بين بين يعني في الربيع او في الخريف فهذا احسن ما يكون ومنها انه ينبغي للإنسان ان يدعو بهذا الدعاء اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الاحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم ومن فوائد هذا الحديث الدعاء على الاعداء بالهزيمه لانهم اعداء واعداء الله فان الكافر ليس عدوا لك وحدك بل هو عدو لك ولربك ولأنبيائه ولملائكته ولرسله ولكل مؤمن الكافر عدو لكل مؤمن عدو لكل رسول عدو لكل نبي عدو لكل ملك فهو عدو فينبغي لك أن تسأل الله دائما أن يخذل الأعداء من الكفار وأن يهزمه وأن ينصرنا عليه والله مرفض الحمد لله ربنا عالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب الصدق قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال تعالى والصادقين والصادقات وقال تعالى فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم وعن عبد الله ابن بمالك وكان وكان كعب بن مالك وكان قائد كعب رضي الله عنه من من بنيه حين عمي قال سمعت كعب ابن مالك سمعت كعب ابن مالك رضي الله عنه يحدث بحديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة جموك قال كعب لم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها قط إلا في, غزوة إلا في غزوة دموك غير اني قد تخلفت في غزوة بدر ولم يهاتف أحد تخلف عنه إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون يريدون عيرق قريش حتى جمعوا إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون يريدون إيرا قريش حتى جمال الله تعالى بينهم وبين أدوهم على غير ميعاد ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبه حين توافقنا على الإسلام وما أحب أن لي بها مشهد بدر وإن كانت بدر أذكر في الناس مما وكان من خبري حين تخلقت أرسل بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الصدق الصدق معناه مطابقة الخبر للواقع هذا الصدق في الأصل ويكون في الأخبار فإذا أخبرت بشيء وكان خبرك مطابقا للواقع قيل إنه صد مثل أن تقول اليوم اليوم يوم الأحد فهذا خبر صد لأن اليوم يوم الأحد وإذا قلت اليوم يوم الاثنين فهذا خبر كذب فالخبر إن طابق الواقع فهو صد وإن خالف الواقع فهو كذب وكما يكون الصدق في الأقوال يكون أيضا في الأفعال فالصدق في الأفعال أن يكون الإنسان باطنه موافقا لظاهره في حيث إذا عمل عملا يكون موافقا لما في قلبه فالمرائي مثلا ليس بصالح لأنه يظهر للناس أنه من العابدين وليس كذلك والمشرك مع الله ليس بصادق لأنه يظهر انه موحد وليس كذلك والمنافق ليس بصادق لأنه يظهر الإيمان وليس بمؤمن والمبتدع ليس بصادق لأنه يظهر اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام وليس بمتبع المهم أن الصدق مطابقة الخبر للواقع وهو من سمات المؤمنين وعكسه الكذب وهو من سمات المنافقين نعوذ بالله ثم ذكر المؤلف رحمه الله آيات في ذلك فقال يا فقال وقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين هذه الآية نزلت بعد ذكر بعد ذكر قصة الثلاثة الذين كلهم وقد تخلفوا عن غزوة تبوك ومنهم كعب بن مالك الذي سنذكر حديثه إن شاء الله وكان هؤلاء الثلاثة حين رجع النبي صلى الله عليه وسلم يا خالد من غدوة تبوك كانوا تخلفوا عنها بلا عذر وأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا عذر لهم فخلفهم يعني ترك. فما وعلى على الثلاثة الذين خلفوا أي تركوا فلم يبت في شأنهم لأن المنافقين لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم من غضوة ذبوه جاءوا إليه يعتذرون إليه ويحلفون بالله أنهم معذورون وفيهم أنزل الله هذه الآية سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رز ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلقون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا أرضى عن قوم فاسقين أما هؤلاء الثلاثة فصدقوا, فصدقوا الرسول صلى الله عليه وسلم أخبره بالصدق بأنه ليس لهم عذر فخلفوا بلا عذر فأرجاءهم النبي عليه الصلاة والسلام خمسين ليلة حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحب وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم أنزل الله توبته عليه. ثم قال بعد ذلك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين فأمر الله تعالى المؤمنين بأن يتقوا الله وأن يكونوا مع الصادقين لا مع الكاذبين وقال الله تعالى والصادقين والصادقات هذه في جملة الآية الطويلة التي ذكرها الله تعالى في صرف الأحزاب ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى أن قال والصادقين والصادقات إلى الى ان قال اعد الله لهم مغفرة واجرا عظيما فذكر الله الصادقين والصادقات في مقام الثناء وفي نقاء بيان ما لهم من الأجر العظيم وقال تعالى فلو صدق الله لكان خيرا لهم لو الله يعني لو عامل الله بالصدق لكان خيرا لهم ولكن عامل الله بالكذب تنافقوا واظهروا خلاف ما في قلوبهم وعاملوا النبي صلى الله عليه وسلم بالكذب فاظهروا انهم متبعون له وهم مخالفون له فلو صدقوا الله بقلوبهم واعمالهم واقوالهم لكان خيرا لهم ولكنهم كذبوا الله فكان شر لهم وقال تعالى ليزدى الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يكوب عليه فقال ليزدى الله الصادقين بصدقه فدل ذلك على أن الصدق امره عظيم وأنه محل للجزاء من الله سبحانه وتعالى إذا يا أيها الإخوة علينا أن نصدق علينا أن نكون صادقين علينا أن نكون صرحا علينا ان لا نخفي الأمر على غيرنا مداهنة أو مرآة كثير من الناس إذا حدث عن شيء فعله وكان لا يرضي كذب وقال ما فعله لماذا لا من الخلق وتبارز الخالق بالكذب قل الصدق ولا هم النكاح وأنت إذا عودت نفسك الصدق واخبرت بالصدق فإنك في المستقبل سوف تصبح حالك أما إذا أخبرت بالكذب وسلت تكتم عن الناس وتكذب عليهم فإنك سوف تستمر في غيك ولكن إذا صدقت فإنك سوف تعدل مسيرك ومنهاجك عليك بالصدق فيما لك وفيما عليك حتى تكون مع الصادقين الذين أمرك الله أن تكون معك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في باب سبق في باب التوبة ذكر حديث كعب بن مالك رضي الله عنه وهو أحد الثلاثة الذين أكلهم وهم كعب بن مالك هلال بن أمية ومرارة بن الربيع رضي الله عنهم وسيأت إن شاء الله الكلام عليها مستقبلا قال رحمه الله تعالى وكان من خبري وعن عبد الله بن كعب بن مالك وكان قائد كعب رضي الله عنه من بنيه حين آمي قال سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه يحدث بحديثه حين تخلف الرسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تموك قال كعب لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها قط إلا في غزوة تموك غير أني قد تخلفت في غزوة بدر ولم يعاتب أحد تخلفان إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون يريدون إيرا قريش حتى جمع الله تعالى بينهم وبين أدوهم على غير مياد ولقد, ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام وما أحب علي بها مشهد بدر وإن كانت بدر أذكر في الناس مما وكان من خبر بسم الله الرحمن الرحيم هذا الحديث حديث كابر من مارك رضي الله عنه في قصه تخلفه عن غزوه تبوك وكانت غزوه تبوك في السنه التاسعه من الهجره غدا النبي صلى الله عليه وسلم الروم وهم على دين النصارى حين بلغه أنهم يجمعون له فغزاهم النبي صلى الله عليه وسلم وأقام بتبوك عشرين ليلة ولكنه لم يرك كيدا ولم ير عدوا فرجع وكانت هذه الغزوة كانت في أيام الحرب في طاب السماط والرطب وصار المنافقون يحبون الدنيا على الآخر فتخلف المنافقون عن هذه الغزوة ولجأوا إلى الظل والرطب والتمر وبعوذف عليهم الشقة والعياذ بالله أما المؤمنون الخلاص فإنهم خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثني عزمهم بعد المشقة بل بعد الشقة ولا طيب السماء إلا أن هذا بن مالك رضي الله عنه تخلف عن غزوة تبوك بلا عذر وهو من المؤمنين الكلص ولهذا قال إنه ما تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها قبر كل غزوات الرسول عليه الصلاة والسلام قد شارك فيها كعب رضي الله عنه فهو من المجاهدين في سبيل الله إلا في غزوة بدر غزوة بدر تخلف كعب وغيره لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة لا يريد القتال ولذلك لم يخرج معه إلا ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا فقط لأنهم كانوا يريدون أن يأخذوا عيرا لقريش يعني حملة ابن محملة قدمت من الشام تريد مكة وتمر بالمدينة فخرج النبي عليه الصلاة والسلام من أجل أن يستقبل هذه العير ويأخذها وذلك لأن أهل مكة اخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من ديارهم وأموالهم فأموالهم غنيمة للرسول عليه الصلاة والسلام ويحل له أن يخرج ليأخذها وليس في ذلك عدوان من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بل هذا أخذ لبعض حقه المهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج في بضعة في ثلاثمائة وبضعة عشر رجولا ليس معهم إلا سبعون بعيرا وفرسان فقط يعني ما ليس معهم مدة والعدد قليل ولكن الله سبحانه وتعالى جمعهم جمع بينهم وبين عدوهم على غير معاد لينفذ الله, لينفذ الله ما أراد عز وجل فسمع ابو سفيان وهو قائد العيل ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج اليه ليأخذ العيل فعدل عن, عن, عن سير الى الساحل وارسل الى قريش صارخا يستنجدهم يقول يا الله هلموا انجذوا العيل فاجتمعت قريش وخرج كبراؤها وزعماؤها وشرفاؤه فيما بين تسعمائة إلى ألف رجل خرجوا كما قال الله عنه خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله ولما كانوا في أثناء الطريق وعلموا أن العير نجت تراجعوا فيما بينه وقالوا العير نجت فما لنا ولضكار فقال أبو جهل قال والله لا نرجع حتى نقدم بدرا فنقيم فيها ثلاثا ننحر الجزور ونسق الخمور ونطعم الطعام وتسمع بنا العرب فلا يزالون يهبوننا أبدا هكذا قال فطر استكبار فخر ولكن الحمد لله صار الناس يتحدث صارت العرب تتحدث بهم بالهزيمة النكراء التي لم يذق العرب مثلها لما التقوا بالنبي عليه الصلاة والسلام وكان ذلك في رمضان في السنة الثانية من الهجرة في اليوم السابع عشر منه التقوا فأوحى الله عز وجل إلى الملائكة أني معكم فثبت الذين آمنوا فألقي في قلوب الذين كفروا تثبيت المؤمنين وإلقاء الرعب في قلوب الذين كفروا ما أقرب النصر في هذه الحال رعب في قلوب الأعداء وثبات في قلوب المؤمنين فثبت الله المؤمنين ثباتا عظيما وأنزل في قلوب الذين كفر الرعب قال الله تعالى فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنات كل ما اضربوا الأمر ميسر لكم فجعل المسلمون ولله الحمد يجلدون فيه قتلوا سبعين رجلا وأسروا سبعين رجلا والذين قتلوا ليسوا من أطرافهم الذين قتلوا كلهم من صناديدهم وكبراء وأخذ منهم أربعة وعشرون رجلا يسحبون سحبا القوا في قليب من قلوب بدر سحبوا حتى القوا في قليب جثث هامدة فوقف عليهم النبي عليه الصلاة والسلام وقال لهم يا فلان ابن فلان يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم هل وجدتم ما وعد ربكم حقا فإني وجدت ما وعدني ربي حقا فقال يا رسول الله كيف تكلم أناسا قد جيبوا قال والله ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ولكنهم لا يجيبون يسمعون لكن لا يجيبون موتا وهذه ولله حمد نعمل علينا أن نشكر الله عز وجل عليها كل ما ذكرناه نصر الله نبيه وثمى هذا اليوم يوم الفرقان يوم الفرقان يوم الجمعان هذا, هذا اليوم فرق الله فيه بين الحق والباطل تفريقا عظيما وانظر إلى قدرة الله عز وجل في هذا اليوم انتصر ثلاثمائة رجل وبضعة عشر رجلا على نحو ألف رجل أكمل منهم عدّة وأقوى وهؤلاء ليس معهم إلا عدد قليل من الإبل والخيت، لكن نصر الله عز وجل إذا نزل لقوم لم يكن أمامهم أحد وإلى هذا أشار الله بقوله لقد ونعم ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذل أذل ليس عندكم شيء فاتقوا الله لعلكم تشكرون ولما كان المسلمون حين فتحوا مكة وخرجوا باثني عشر ألف وأمامهم هواز وثقيم فأعجب المسلمون بكثرتهم وقالوا لن نغلب اليوم عن قله فغلبهم ثلاثة آلاف وخمسمائة رجل غلبوا اثني عشر رجل بقياده النبي صلى الله عليه وسلم لماذا لأنهم اعجبوا بكثرتهم قالوا لم نغلب اليوم عن قله فاراهم الله عز وجل ان كثرتهم لم تنفع قال الله تعالى ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مسلمين المهم أن سعد بن مالك رضي الله عنه لم يشهد بدرا لكن تخلف عنها لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج لقتال إنما خرج للعير ولكن الله جمع بينه وبين عدوه على غير ميعاد اتدرون ماذا حصل لأهل بدر اطلع الله عليه وقال لهم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم كل معصية تقى منهم فهي مغفورة لأن الثمن مقدم في هذه الغزوة صارت سببا لكل خير حتى أن حاطد النبي بيكع رضي الله عنه لما حصل منه ما حصل في كتابه لأهل مكة عندما أراد النبي عليه الصلاه والسلام أن يغزوهم رضوة الفتح كتبه رضي الله عنه إلى أهل مكة يخبرهم ولكن الله أطلع نبيه على ذلك أطلع الله النبي على ذلك ارسل الكتاب حاطب رضي الله عنه أرسله مع امرأة أرسله مع امرأة فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك عن طريق الوحي فأرسل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وواحدا معه حتى لحقوها في روضة تسمى روضة خاخ فامسكوها وقالوا لها اين الكتاب قالت ما مع الكتاب قالوا اين الكتاب ما معك كتاب والله ما كذبنا ولا قذبنا أين كتاب لتخرجنا أو لننزعنا عن بك فلما رأت الجد أخرجت فإذا هو من حاطب أبي بارتع إلى قريش فأخذوا والحمد لله أنه لم يصل إلى قريش فصار في هذا نعمة من الله على المسلمين وعلى حاطب لأن الذي أراد ما حصل من نعمة الله فلما رد الكتاب الى النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا حافظ كيف عتد فاعتذر فقال عمر يا رسول الله ألا أضرب عنقه فإنه قد نافق قال له النبي عليه الصلاة والسلام أما علمت أن الله اطلع على أهل بدر أو إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت له وكان حاطم من أهل بدر رضي الله عنه فالمهم أن هذه الغزات تخلف عنها كعب لكنها ليست غذاتا في أول الأمر إلا في ثاني الحال وكانت غذاتا مباركة ولله الحمد ثم ذكر بيعته النبي صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة في, في ميناء حيث بايع النبي عليه الصلاة والسلام على الإسلام وقال إنه يعني لا أحب أن يكون لي بدلها بدر يعني هي أحب إليه من غزوة بدر لأنها بيعه عظيمة لكن يقول كانت بدر أذكر في الناس منها يعني أكثر ذكرا لأن غزوة اشتهرت بخلاف البيعه على كل حالة وكأنه رضي الله عنه سلي نفسه بانه ان فاتته بعد غزوة بدر فقد حصلت له بيعة العقبة فرضي الله عن كعب وعن جميع الصحابه نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق حديث كعب وكان من خبري حين تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك عني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوة والله ما جمعت قبلها راحلتين قط قبل حتى جمعتها في تلك الغزوة ولم يكن, رسول ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها حتى كانت تلك الغزوة فغساها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد واستقبل سفرا بعيدا ومفازا واستقبل عددا كثيرا فجلال المسلمين أمرهم ليتاهبوا أهبة غزوهم, ليتأهبوا أهبة غزوهم فأخبرهم بوجههم الذي يريد والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير ولا يجمعهم كتاب حافظ يريد بذلك الديوان قال كعب فقل رجل يريد ان يتغيب الا ظن أن ذلك سيخفي به ما لم ينزل, ما لم ينزل فيه وحي من الله وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال. فأل إليها أصغر فتجهز رسول الله صلى الله عليه السلام عليكم. السلام عليكم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين هذا قطع من حديث كاب بن مالك رضي الله عنه الطويل وسبق أنه قال إنه لم يتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها إلا في بدر لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج لغزو وإلا في تبوك الذي ذكر حديثه رضي الله عنه يقول رضي الله عنه إنه لم يكن في غزوة أقوى ولا أيسر من تلك الغزوة يعني غزوة تبوك كان قوي البدن ياسر الماء حتى إنه كان عنده راحلتان لتلك الغزوة وما جمع راحلتين في غزوة قبلها أبدا وقد استعد وتجهز رضي الله عنه وكان من عاده النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أراد غزوة ورى بغيرها يعني أظهر خلاف ما يريد وهذا من حكمته صلى الله عليه وسلم وحنكته في الحرب لأنه لو أظهر وجهه تبين ذلك لعدوه فربما يستعد له أكثر وربما يذهب عن مكانه الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم فيه فكان مثلا إذا أراد أن يخرج إلى الجنوب ورى وكانه يريد أن يخرج إلى الشمال، أو أراد أن يخرج إلى الشرق ورا وكأنه يريد أن يخرج إلى الغرب حتى لا يطلع العدو على أساره إلا في غزو السبوك فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين أمره ووضحها وجلاها لأصحابه وذلك لأمور أولا أنها كانت في شدة الحرب حين طاب الثمار والنفوس مجبوره على الركون إلى الكسل وإلى الرخاء ثانيا أن المدى بعيد بعيد من المدينة إلى تبوك ومفاوز رمال وعطش وشمس ثالثا أن العدو كثير أعدائهم كثيرون وهم الروم اجتمعوا في عدد هائل حسب ما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم فلذلك جل أمرها ووضح أمرها وأخبر أنه خارج إلى تبوك إلى عدو كثير وإلى مكان بعيد حتى يتأهب الناس فخرج المسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتخلف إلا من له الله بالنفاق أو ثلاثة رجال فقط هم كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن اميه رضي الله عنه هؤلاء من المؤمنين القلص لكن تخلفوا لأمر أراده الله عز وجل أما, من أما غيرهم من, من تخلف فإنهم منافقون منغمسون في النفاق نسى الله العافية فخرج النبي عليه الصلاة والسلام بأصحابه وهم كثير إلى جهة تبوك، حتى نزل بها هناك ولكن, ولكن الله تعالى لم يجمع بينه وبين عدوه بل بقي عشرين يوما في ذلك المكان ثم انصرف على غير حرب ويأتي إن شاء الله تقيه التصلي المؤلف رحمه الله تعالى في سياق حديث كعف فتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون ماه وطفقت أغدو لكي أتجهز ماه فأغدو وطفقت أغدو لكي أتجهز ماه أغدو, أغدو. اغدو لاغدو وقفزت لا. اغدو لكي اتجهزنا فارجع ولم اقض شيئا وأقول في نفسي أنا قادر على ذلك اذا اردت فلم يزل يتنادى بي حتى استمر بالناس الجد فاصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم غاديا والمسلمون ما ولم اقض شيئا ولم اقض من جهازي شيئا ثم غدوت فرجعت ولم اقض شيئا فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى أسرع وتفارط الغزو فهممت أن أرتحن فأدركهم فيا ليتني فعلت، ثم لم يقدر ذلك لي فطفقت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم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 فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كن أبا خيثمة فإذا هو أبو خيثمة الأنصار وهو الذي تصدق بصاع الكمر حين لمزه المنافقون قال كعب فلما بلغني أن رسول الله رحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله من حديث كعب بنالك رضي الله عنه الذي تخلف عن غزوة تبوك بلا عذر يقول رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم تجهز هو والمسلمون وخرجوا من المدينة أما هو رضي الله عنه فتأخر وجعل يغدو كل صباح يرحل راحلته ويقول الحق بهم ولكنه لا يفعل شيئا ثم يفعل كل يوم حتى تمادى به الأمر ولم يدرك وفي هذا دليل على أن الإنسان إذا لم يبادر بالعمل الصالح فإنه حري أن يحرم إياه كما <تصفيق> قال الله تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طيانهم نعمهون فالإنسان إذا علم الحق ولم يقبله ويدعي له من أول وهله فإن ذلك قد يفوته ويحرم إياه والعياذ بالله كما أن الإنسان إذا لم يصبر على المصيبة من أول الأمر فإنه يحرم أجرها لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الصبر عند الصدمة الأولى فعليك يا أخي أن تبادر بالعمل الصالح، لا تتأخر فتتمادى بك الأيام ثم تعجز وتكسل ويغلب عليك الشيطان والهوى فتتأخر هو رضي الله عنه كل يوم يقول اخرج ولكن تمادى به الامر ولن يخرج يقول فكان يحز في نفسه انه اذا خرج الى سوق المدينه وإذا المدينه ليس فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ابو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا السابقون الاولون من المهاجرين والانصار الا رجل مغموس في النفاق والعياذ بالله قد غمصه نفاقه فلم يخرج أو رجل معدور عذره الله عز وجل فكان يعتب على نفسه كيف ما يبقى في المدينة إلا هؤلاء وأقعد معهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يذكره ولم يسأل عنه حتى وصل إلى تبوح فقرنا ما هو جالس في أصحابه في تبوح سأل عنه قال أين تعبو المالك فتكلم فيها رجل من بني سلمة وغمزه ولكن دافع عنه معاذ بن جبل رضي الله عنه فسكت النبي صلى الله عليه وسلم لم يجب بشيء لا على الذي غمزه ولا على الذي رد عليه ودفع عنه سكت فبينما هو كذلك إذ رأى رجلا مبيضا يعني بياضا يزول به السراب يعني بعيد فقال النبي صلى الله عليه وسلم كن أبا خيثمة الأنصار فكان أبا خيثمه وهذا إما من فراسه الرسول عليه الصلاة والسلام وإما من قوة نظر صلوات الله وسلام عليه ولا شك أنه من أقوى الرجال نظرا وسمعا ونطقا في شيء اعطي قوة ثلاثين رجلا بالنسبة للنساء عليه الصلاة والسلام وكذلك أرتي قوة في غير ذلك صلوات الله وسلام عليه أبو خيثمه هذا هو الذي تصدق بصاع. حتى النبي عليه الصلاة والسلام على الصدقة فتصدق الناس كل بحسب كل بحسب حاله فكان الرجل إذا جاء بالصدقة الكثيرة قال المنافقون هذا مرائي ما أكثر الصدقة ابتغاء الله وإذا جاء الرجل الفقير بالصدقة اليسيره قالوا إن الله غني عن صاع هذا شوفوا العباد بالله يلنزون المؤمنين من هنا ومن هنا الذين يلنزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات فإذا تصدقوا قالوا هؤلاء مراؤون، والذين لا يجدون إلا جهدهم إذا تصدقوا بما يستطيعون قالوا إن الله غني عن صارق وهكذا المنافق يا إخواني المنافق شر على المسلمين شر إن إل رأى أهل الخير لمذهم وإن رأى أهل الشر المقصرين لمزم وهو أخبة عباد الله هو في الدرك الاسفل من النار الآن المنافقون في زمننا هذا اذا راوا أهل الخير وأهل الدعوة وأهل الأمر المعروف عن المنكر قالوا هؤلاء متزمتون هؤلاء متشددون هؤلاء أصوليون هؤلاء رجعيون وما أشبه ذلك من الكلام كل هذا موروث عن المنافقين في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام إلى يومنا هذا لا تقول ليس عندنا منافقين. منافقون عندنا منافقون عندنا منافقون و... وعلاماتهم كثيرة وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب مدارس السالكين في الاول صفات كثيرة من صفات المنافقين كلها مبينة في كتاب الله عز وجل فإذا رأيت الإنسان إذا تكلم الناس عنده في ألقيق قال هذا هذا المتزمد هذا المتشدد واذا راى الانسان المحسن الذي ياتي بقدر, بقدر ما عنده يحسن كره هذا الله غني عن صدقته اذا رايت هذا الذي يلنز المؤمنين من هنا ومن هنا فاعلم أنه منافق والعياذ بالله الذين يلنزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون الا جهدا فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب عظيم المهم ان هذا الحديث فيه عبر كثيره استفدنا في درسنا اليوم فائدتين عظيمتين الفائده الأولى أن الإنسان لا ينبغي له أن يتأخر عن فعل الخير يتقدم يتقدم لا يتهاون أو يتكاسل وأذكر الآن حديثا قاله النبي عليه الصلاة والسلام في الذين يتقدمون إلى المسجد ولكن لا يتقدمون إلى الصف الأول يكونون في مؤخره قال لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله إذا عود الإنسان نفسه على التأخر أخره الله فبادر بالأعمال الصالحة من حين أن يأتي طلبها من عند الله عز وجل الفائدة الثانية أن المنافقين يلمزون المؤمنين إن تصدق المسلمون بكثير قال هؤلاء مرؤون وإن قللوا بحسب طاقتهم قالوا إن الله غني عن عمل غني عن صائد و وأبو خيثمه هذا هو الذي تصدق بصاع فقال المنافقون ان الله غني عن صاع هذا الرجل ولكنهم منافقون لا يؤمنون ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام ان الرجل يتصدق بعدل أو او بعدل ثمره يعني بما يعادل ثمرة فياخذه الله عز وجل فيربيها له كما يربي احدكم فلوه اي نهره الحصان الصغير حتى تكون مثل الجبل وهي تمره أو ما يعادله بل قال النبي عليه الصلاة والسلام اتقوا النار ولو بشق تمره بس تمر قال الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره مثقال ذره والله سبحانه وتعالى لا يضيع عجب نحسنا عمل والله في سياق حديث كعب فلما بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجه قافلا من تبوك حضرني بثي فطفقت أتذكر كذب وأقول بما أخرج من سقطه غدا واستعين على ذلك بكل ذي رأي من أهلي فلما قيل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اظن قادما زاح عني الباطل حتى عرفت اني لم انجو منه بشيء ابدا فاجمعت صدقه واصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما وكان اذا قدم من سفر بدا بالمسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس الناس فلما فعل ذلك جاءه المخلفون يعتذرون اليه ويحلفون له وكانوا بضعا وثمانين رجلا فقبل منهم علانيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم الى الله تعالى حتى جئت فلما سلمت تبسم تبسم الغضب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 لقد أوطيت جدلا ولكني والله لقد علمت لإن حدثتك اليوم حديث كذب فرضى به عني ليوشك أن الله يصطك علي وإن حدثتك حديث قد تجد علي فيه إني لأرجو فيه أقضى الله عز وجل رحمه الرحيم رحيم نقل المؤلم رحمه الله تعالى فيما بقي من حديث كاب بن مالك رضي الله عنه في قصة تخلفه عن غزوة تبوك يقول رضي الله عنه إنه لما بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم رجع قافلا من الغزو فلا يفكر ويشاور ماذا يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رجع يريد أن يتحدث بحديث وإن كان كذبا من أجل أن يعذره النبي صلى الله عليه وسلم فيه وجعل يشاور ذوي الرأي من أهله ماذا يقول ولكن يقول رضي الله عنه فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ذهب عنه كلما من الباطل وعزم على أن يبين للنبي صلى الله عليه وسلم الحق يقول فقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ودخل المسجد وكان من عادته وسنته أنه إذا قدم بلده فأول ما يفعل أن يصلي في المسجد عليه الصلاة والسلام أول ما يفعل أن يصلي في المسجد وهكذا أمر جابر رضي الله عنه كما سأذكره إن شاء الله فدخل المسجد وصلى وجلس للناس فجاءه المخلفون المخلفون الذين تخلفوا من غير عذر من المنافقين وجعلوا يحلفون له أنهم معذورون فيبايعهم ويستغفر لهم ولكن ذلك لا يفيدهم والعياذ بالله لأن الله قال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم تقول أما أنا فعزمت ان أصدق النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بالصدق فدخلت المسجد فسلمت عليه فتبسم تبسما المغضب يعني الذي غير راض عنه ثم قال تعال فدنوت منه فلما دنوت منه قال له ما خلفك؟ فقال رضي الله عنه يا رسول الله إني لم أتخلف بعذر وما جمعت راحلتين قبل عزوتي هذه وإني لو جلست عند أحد من ملوك الدنيا لخرجت منه بعذر فلقد اوتيت جدلا يعني لو أني جلست عند شخص من الملوك لعرفت كيف أتخلص منه لأن الله قد أعطاني جدلا ولكنني لا أحدثك اليوم حديثا ترضى به عني فيوشك أن يسخط الله علي في ذلك رضي الله عن في لما فما يمكن أحدثك بالكذب لو حدثتك بالكذب ورضيت عني اليوم فإنه يوشك أن يسخط الله عليه فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدق فأجله في هذا الحديث من الفوائد أولا أن الله سبحانه وتعالى قد يمنم على العبد فيعصمه من المعصية إذا علم من قلبه حسن النية فإن كابر رضي الله عنه لما هم أن يزور على النبي صلى الله عليه وسلم جل الله ذلك عن قلبه وأزاحه عن قلبه وعزم على أن يسطق النبي صلى الله عليه وسلم ومن الفوائد أنه ينبغي للإنسان إذا قدم بلده أن يعمد إلى المسجد قبل أن يدخل إلى بيته فيصلي فيه ركعتين، لأن هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية والفعليه. أما الفعلية فقد سمعتموها في حديث كعب هذا، وأما الفعلية فإن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما حين باع على النبي صلى الله عليه وسلم جملة في أثناء الطريق واستثنى أن يحمل أن يركبه إلى المدينة، وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم شرطه فقدم جابر المدينة وقد قدم النبي صلى الله عليه وسلم قبله. فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره أن يدخل المسجد فيصلي ركعتين إذن هذه أعني ركعتين أول ما تقدم إلى بلدك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية وما أظن أحدا من الناس اليوم إلا قليلا يستعمل هذه السنة ولكن لجهل الناس بهذا وإلا فالامر سهل والحمد لله وسواء صليت في مسجدك الذي كنت تصلي فيه القريب من بيتك أو صليت في ادنى مسجد من مساجد البلد الذي أنت فيه فاذا مثلا قدمت وصليت في اول مسجد على دربك وانت داخل لبلدك في نفس البلد حصلت السنه وفي هذا من الفوائد في هذا الحديث من الفوائد أن كاب بن مالك رضي الله عنه رجل قوي قوي الحجة فصيح لكن لتقواه وخوفه من الله امتنع أن يكتب وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالحق ومن فوائده أن الإنسان المغضب قد يتبسل فإذا قال قائل كيف أعرف أن هذا تبسم رضا أو تبسم سخط قلنا هذا يعرف في القائل بتلون الوجه وتغير الوجه فالإنسان يعرف أن هذا الرجل تبسم رضا بما صنع أو تبسم سخطا عليه ومن فوائد هذا الحديث أنه هذه القطعة من الحديث أنه يجوز للإنسان أن يسلم قائما على القائد لأن كعبا سلم وهو قائم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تعالى ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن الكلام عن قرب أبلغ من الكلام عن بعد فإنه كان بإمكان الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكلم كعبا بن مالك ولو كان بعيدا عنه لكنه أمره أن يدنو منه لأن هذا أبلغ في الأخذ والرد والمعاتبه فلذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم ادن ومن هذا الحديث ايضا كمال يقين كعب المالك رضي الله عنه حيث قال انني استطيع ان أخرج بعذر من الرسول عليه الصلاه والسلام ولكن لا يمكن أن أخرج منه بعذر اعذرني فيه اليوم ثم يغضب الله علي فيه غدا وفيه أيضا أن الله سبحانه وتعالى جعل مسر واخفى فإن كعبا خاف أن يسمع الله تعالى قوله ومحاورته للرسول صلى الله عليه وسلم فينزل الله فيه قرآن كما أنزل في قصة المرأة المجادلة التي جاءت الى الرسول عليه الصلاة والسلام تشكو زوجها حين ظهر منها فأنزل الله فيها آية من القرآن قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحوركم إن الله سميع بصير الله في سياق حديثك عبد قال والله ما كنت قط أقوى ولا أسر مني حين تخلفت عنك قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد صدق فقم حتى يقضي الله فيك وسار رجال من بني سلمة فاتبعوني فقالوني والله ما علمناك اذنبت ذنبا, أذنبت ذنبا قبل هذا لقد اجدت في ان لا تكون اعتذرت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر به المخلفون فقد كان مكافيك ذنبك استغار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك قال فوالله ما زالوا يؤنبونني حتى اردت ان ارجع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكدب نفسي ثم قلت لهم هل لقي هذا معي من احد قالوا نعم لقيتهما مع رجلان قال مثل ما قلت وقيل لهما مثل ما قيل لك قال قلت من هما قالوا مرارة ابن الربيع العمري وهلال ابن أمية قال فذكروني رجلين صالحين قد شهدا بدرا فيهما أسوة قال فمضيت حين ذكروهما لي ونهى رسول الله صلى الله عليه قالوا مرارة ابن الربيع العمري وهلال ابن أمية الواقف قال فذكروني رجلين صالحين قد شهدا بدرا فيهما اسوه قال فمضيت حين ذكروهما لي ولها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا أيها الثلاثه من بين من تخلف عنه فاجتنبنا الناس أو قال تعيروا لنا حتى تنكرت لي في نفس الأرض فما هي بالأرض التي أعرف فلبثنا على ذلك خمسين ليلة فأما صاحباي قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله من حديث كابر المالك رضي الله عنه وصاحبين الذين كلهوا حين تقلفوا عن غزوة تبوك أنه أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقه القول وأخبره بأنه لا عذر له لا في بدنه ولا في ماله بل إنه لم يجمع راحلتين في غزوة قبل هذه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد صدق ويكفي له فخرا أن وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بالصدق اما هذا فقد صدق فذهب حتى يقضي الله في في في شاء فذهب الرجل مستسلما لامر الله عز وجل مؤمنا بالله وانه ما شاء الله كان وما لم يشا لم يكن فلحقه قوم من بني سلم من قومه وجعلوا يزينون له أن يرجع عن اقراره وقالوا له إنك تذنب ذنبا قبل هذا يعني مما تخلفت به الرسول الله صلى الله عليه وسلم ويكفيك أن يستغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا استغفر لك الرسول صلى الله عليه وسلم غفر الله لك تذهب، ارجع كذب نفسك قل إني معذور، حتى يستغفر لك النبي صلى الله عليه وسلم في من استغفر له ممن جاءوا يعتذرون إليه فهم أن يفعل رضي الله عنه ولكن الله سبحانه وتعالى أنقذه وكتب له هذه المنقبة العظيمة التي تتلى في كتاب الله إلى يوم القيامة فسأل قومه قال هل أحد صنع مثل ما صنعت قال نعم في لاله اميه ومراره ابن الرفيق قال مثل ما قلت وقيل لهما مثل ما قيل لك, مثل ما قيل لك. يقول فذكران رتلي شهدا بدرا لي فيهما اسوه احيانا يقيد الله الإنسان ما يجعله يدع الشر اقتداء بغيره وتاسيا به فهو رضي الله عنه ما ذكر له هذين الرجلين وهما من خيار الله من خيار عباد الله الذين شهدوا بدرا فهما من من شهد بدرا فقال لي فيهما اسوه فمضى يعني لم يرجع الى النبي عليه الصلاه والسلام فأمر النبي عليه الصلاه والسلام امر الناس ان يهجروه فلا يكلمونه فهجرهم المسلمون ولكنهم بعد ذلك صاروا يمشون وكأنهم بلا عقول قد ذهلوا تنكرت لهم الأرض فما هي بالأرض التي كانوا يعرفون لأنه يمشي إن سلم لا يرجع عليه السلام وإن قابله أحد لم, ولم لم يبدأه بالسلام وحتى النبي عليه الصلاة والسلام وهو أحسن الناس خلقا لا يسلم عليهم السلام العاجل يقول كعب كنت أحفر فأسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فلا أدري أحرك شفتيه برد السلام أم لا على النبي عليه الصلاة والسلام وما ظنك بقوم أو برجل يهجر في هذا المجتمع الإسلامي الذي هو خير القرون انها ستضيق عليه الارض وفعلا ضاقت عليهم انفسهم وظنوا ان لا ما جاء من الله الا اليه وبقوا على هذه الحال مده خمسين يوما اي شهرا كاملا وعشرين يوما والناس قد هجروهم لا يسلمون عليهم ولا يردون السلام اذا سلموا وكانهم في الناس ابل جرء لا قبهم أحد، فراقت عليهم أمور، وصعبت عليهم الأحوال، وفروا إلى الله عز وجل، ولكن مع ذلك لم يكن كعب بن مالك يدع الصلاة مع الجماعة، كان أحبه ويسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، لكن في آخر الأمر ربما يتخلى عن الصلوات لما يجد في نفسه من الضيق والحرج. لأنه يخجل أن يأتي إلى قوم يصلي معهم وهم لا يكلمونه ابدا لا بكلمة طيبة ولا بكلمة توبيخ وتأنيب تركوا في الكلية فضاقت عليهم الأرض وبقوا على هذا خمسين ليلة كامة ولما تمت لهم أربعون ليلة أرسل إليهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يعتزلوا نساء إلى هذا الحد فرق بينهم وبين نساء وما ظنك برجل مثل كعب نالك رجل شاب يعزل عن امرأته أمر عظيم لكن مع ذلك لما جاءه الرسول من النبي عليه الصلاة والسلام وقال له إن النبي صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك قال أطلقها أم ماذا إذا قال طلقها طلقها بكل سهوله طاعه لله ورسوله سأل قال اطلقها عن ماذا قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل اهلك وبقي على ظهر اللفظ حتى الصحابي الذي ارسل ما حرف اللفظ لا معنى ولا لفظا قال هكذا قال ولا ادري وهذا من ادب الصحابه رضي الله عنه ما قال والله اظن انه يريد ان تطلقها ولا أظن أنه لا يريد أن تطلقها ما قال شيء قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هكي. فقال تعب لزوجته الحقي باهلك فلحقت باهلها وسأتي ان شاء الله بقيه الكلام على هذا الحديث نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق حديث كعب قال واما انا فكنت اشب القوم واجلدهم فاما صاحبا يفتركان وقعدا في بيوتهما فأما وقعدا في يبكيان واما انا فكنت اشد القوم واجلدهم فكنت اخرج فاشهد الصلاه مع المسلمين واطوف في الاسواق ولا يكلمني احد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 حتى إذا قال ذلك علي من جفوه المسلمين مشيت حتى تصورت جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمي واحد الناس الي فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام فقلت له يا أبا قتادة أنشبك بالله هل تعلمني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فسكت فعدت عليه فناشدته فسكت فعدت فناشدته فقال الله ورسوله أعلم فغاضت عيناي وتوليت حتى تسورت الجدار فبيناء أنا أمشي في سوق المدينة إذا نبطي من نبط أهل الشام ممن يقرن بالطعام يبيعه بالمدينة يقول من يدل على كعب ابن مالك فطفق الناس يشيرون له إلي حتى جاءني فدفع الي كتابا من ملك غسان وكنت كاتبا فقرأته فإذا فيه أما بعد فإنه قد بلغنا أن صاحبة قد جفاك ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة فالحق بنا نواسك فقلت حين قراتها وهذه ايضا من البلاء فتيممت بها التنور ففجرتها حتى اذا مضت اربعون من الخمسين واستلبث الوحي بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما ساقه من حديث كابر مالك رضي الله عنه حديث الثلاثه الذين تخلفوا عن غزوة تبوك فخلفوا في امرهم حتى قضى الله فيهم ما قضى عز وجل وكانوا ثلاثه كادر المال وهلال بن اميه ومراره بن الربيع قال رضي الله عنه في جمله حديثه فانا صاحبايا فاستكانا في بوتهما يبكي لانهما لا لا يستطيعان كان <تصفيق> يمشي في الاسواق والناس قد هجروهم لا يكفتوا اليهم احد ولا يسلم عليهم احد واذا سلموا لا يرج عليهم السلام جعل عجز عن تحمل هذه الحال فبقوا في, بيوت في بيوتهما فبقي في بيوتهم يقول وان انا فكنت اشد القوم واجلدهم اشدهم اقواهم واجلدهم اصبرهم لأنه اشد منه أصغر منهم سنا فكان يشهد جماعة صلاة الجماعه مع المسلمين ويطوف بأسواق المدينة لا يكلمه أحد لا يكلمه أحد لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهجرهم بهجر الثلاث، وكان الصحابة رضي الله عنهم أطوع الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت اتي المسجد فأصلي فأسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس للناس بعد الصلاة فأقول هل حرك شفتيه برد السلام أم لا يعني ما أرز عليه ردا يسمع يمكن حرك شفتيه أو لم يحرك هذا مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا ولكن انتثالا لما أرخ الله إليه أن يهجر هؤلاء القوم هجره فكان يقول لا أدري هل حرك شفتيه برد السلام أم لا؟ يقول كنت أصلي وأسارق النبي صلى الله عليه وسلم النظر، يعني أنظر إليه احيانا أنظر إليه احيانا وأنا أصلي، فإذا التفت إلى صلاتي، فإذا اقبلت على صلاتي نظر إليه، وإذا التفت إليه أعرض عنه. كل هذا من شدة الهجر يقول فبينما أنا أمشي ذات يوم في أسواق المدينة وطال علي جفوة الناس تصورت حائطا لأبي قتاده رضي الله عنه فسوره يعني دخله مع الجدار من دون الباب وكأن الباب مغلق والعلم عند الله يقول فسلمت عليه هو الله ما رد علي صلى وهو ابن عم وهو ابن عمه واحب الناس اليه ومع ذلك هم رد عليه السلام